وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَهُمْ أُولَئِى عَلَاءَ ثَرِي وَعَجِلْتَ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ مُسَامِرِ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 فikum fa akhlaftum maw'idi qalu ma akhlafna maw'idaka bimalikina walakinna hummilna awzaran min zinatil qawmi fa qadhafnaha فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يمتع كُ لَهُم ضَرَّّ وَلَا نَفععَ وَلَ قَدَ قَالَ لَهُ هَُونُ مِن قَبَدُ يَ قَومِ إَّ مَاافُتٍتُم بِهِ وَإِنَّ رََّّكُمُروحمانُوا فَتَّ بِعُون وَأَطيرُوا أَمر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 بَنَا أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِشْيَتِي وَلا بِرَأْسِي إني خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَمْ تَرَ قَوْلِي أَلا فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِي قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي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 انظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ضَلَّتْ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنَسْفَُنَّهُ فِي الْيَمِّ السَّفَاهِ إِنَّ مَآلَكُمْ إِلَى اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هو وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا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 وَأَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا بِثَمَّةٍ إِلَّا عَشَرَةً نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِ إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا أمسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من مَانُوا وَرَضَ لَهُ قَلَ يَعْمُ م بَنَ أَديهِم وَمَا خَللفَهُم وَلَا يُحبُونَ بِي